يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِنْ دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ قَدْرَرَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ قَدَرَرَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ وَرْبَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ إِن كُنْتُمْ تَعْطِلُونَ